يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل وشربوا ولا تسرفوا إن جو لا يحب المسرفين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 عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحبون أو النارهم فيها خالدون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب في آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حت. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَذَرُونَا مِن <liebe> دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَنَنَّا عَنَّا أسيهم أنهم كانوا كافرين.